يقول هل أسباب النزول التي أوردتها في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله هو من قبيل تعدد النزول الجواب نعم وتكلمت على هذه أيضا في غير درس التفسير في الكلام على شرح مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير يقول هل الإنسان يحاسب على الهم وإذا كان ذلك يعني ما هم أن يفعله إذا كان ذلك فكيف قال في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا لا أرى إلى آخره بالنسبة لأسباب النزول قلنا إن هذا التعدد السبب والنازل واحد الأسباب الصحيحة الصريحة أما ما يتعلق بالهم من هم بسيئة فإنه لا يحاسب عليها لا يعذب عليها بل بالعكس إن تركها فإنه يؤجر إن كان تركها خوفا من الله تبارك وتعالى ومن هم بسيئة فلم يعملها نعم، وإنما يكتب عليه العزم المصمم كما يدل عليه الحديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديث القاتل والمقتول في النار و. أما الآية ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه فلعل من أحسن ما قيل في معناها وتفسيرها أن هناك فرق بين الهمين فهم يوسف صلى الله عليه وسلم كان من باب الخطرات وهم امرأة العزيز كان من قبيل العزم المصنم غلقت الأبواب قالت هيت لك وطاردته فهو عزم مصمم لا شك أن الإنسان يؤخذ على مثل هذا. وأما هم يوسف عليه الصلاة والسلام فكما قال الإمام أحمد هو من باب الخطرات وما قد يذكر في بعض كتب السراء في كتب التفسير من الإسرائيليات مما لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا لا يجوز الاتفات إليه. والهـم يوسف عليه الصلاة والسلام نقول من باب الخطرات كما يقال. فيما يقع في ذهن الإنسان أو في قلبه مما يدفعه ولا يستمر معه كقوله في بعض وجوه التفسير حيث حمل على ذلك أيضا حديثا لا لا لا لا في قوله تبارك وتعالى حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا يعني أنه تخلف الوعد وهذه مشكلة كبيرة ولهذا بعضهم أنكر هذه القراءة مع أنها متواترة فيقال هذا من باب الخطرات ما يقع في النفوس في حالة الضنك والشدة ثم ما يلبث أن يدفع وهذا قال بعض أهل العلم في حديث الرجل الذي قال إذا ميت فذروني في الصحيح في البخاري إذا مت فأمرهم أن يحرقوه وأن يذروه كذا فهذا الرجل شاك في القدرة إذا كان شاكا في القدرة فهل يمكن له أن يغفر الله له أو أنه معذور بالجهل، كما قال بعضهم فمن أهل العلم من قال إن هذا وقع منه بحال غلبة الخوف الشديدة من الله عز وجل ففعل ذلك ولم يكن شاكا ولم يكن شاكا في القدرة قال به طائفة من أهل العلم في توجيه هذا الحديث يقول من راجح في زيارة في زيادة الثقة كما في حديث تحريك المسبحة في التشهد وفي زيادة وهي زيادة لثقة وهي زائدة وهو زائدة رحمه الله في حديث تحريك المسبحة في التشهد وهي زيادة لثقة ظهر أن الأخ يقصد تحريك المسبحة بين السجود بين السجدتين وليس في التشهد فهي زيادة لأنه جاء من أربع طرق. وجاءت الزيادة في واحد منها والذي يظهر والله أعلم من هذا من قبيل والشذول ومسألة زيادة الثقة ليست على إطلاقها أنها مقبولة بل فيها تفصيل نعم فتارة تكون مقبولة وتارة, وتارة تكون مردودة نعم فيعتبر في هذا حال الراوي الذي جاء بالرواية ومن خالفوه ممن هم أوثق منه وكثرة الرواة أيضا وهل هي مخالفة لروايتهم أو أنها موافقة لها فيها زيادة فيها زيادة عليها نعم وكلام أهل العلم من المحدثين ومن الأصوليين في هذا كثير فالمقصود أن هذه فيها تفصيل ولا يقال إنها مقبولة بإطلاق والعلم عند الله عز وجل يقول ما صحت حديث ركانة رضي الله عنه وصراعه للنبي صلى الله عليه وسلم وما حكم الرمز عند الكتابة بصاد بلالة على صلى الله عليه وسلم حديث ركانه الذي أذكر أنه صحيح يحضركم شيء في هذا؟ يحضركم شيء في هذا؟ أتأكد أراجع لكن الذي يحضرني أنه صحيح مصارعة صلى الله عليه وسلم ركانه وأنه من دلائل نبوته وأظن موجود في الصحيح المسند من دلائل النبوة يراجع يتأكد منه أما القضية الأخيرة كتابة صاد فالذي يظهر أن هذه جاءت من طريق المستشرقين لما بدأوا يحققون كتب التراث وتابعهم على ذلك بعض المسلمين وهذا لا يليق حتى لو قال الإنسان صلى الله عليه وسلم بقلبه أو بلسانه حينما ينطق بها فإنما اللائق أن يكتب صلى الله عليه وسلم يقول متى يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيته بالله ربا وإسلام دينا وبن بيمحمد رسوله وبالإسلام دينه. إذا قال أشهد الله لا إله إلا الله عند التشهد يقول وأنا أشهد عند في هذا الموضع نعم. ويقول استدل بعض أهل العلم على جواز العين بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. فجاء بتمر جنيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله رسول الله إننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال صلى الله عليه فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابع بالدراهم جنيبه متفق عليه يقول وجه الاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له يبيع التمر بالدراهم ولم يعين المشتري وترك الاستفسار في مقام الاحتمال هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح لأن القاعدة المعروفة في هذا الباب هو أن المحتال يجازى بعكس بعكس قصدي هذه قاعدة فقهية نعم كل معاطات أو كل سلعة يتوصل بها إلى كل معاطات أو كل معاملة يتوصل بها إلى استحلال المحظور فإنها باطلة جيد فإنها باطلة هذه قاعدة ثانية نعم فالربا حرام إذا جاء الإنسان وباع هذا هذه السلعة على هذا الإنسان نعم بالآجل بثمن مرتفع ثم جاء واشتراها منه نقدا نعم وبثمن دونه فإن مثل هذا لا شك أنه يتوصل به إلى الحرام والقاعدة الثالثة في الباب وهي أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغات فكأنه أعطاه مئة ورجعها له مئة وأربعين مثلا فالسلعة الخارجة من اليد العائدة إليها العائدة إليها ملغات فمثل هذه التصرفات والتعاملات يتوصل بها إلى استحلال المحظور أما بلال رضي الله تعالى عنه فالمسألة تختلف هنا ما في شيء نعم بالآجل إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم يبيع الجمع بالدراهم فإذا اشترى وحاز فعندئذ يستطيع يشتري بهذا المال أن يشتري به تمرا نعم جيدا ولا مانع أن يكون ذلك لنفس البائع الذي باعه التمر هذه غير مسألة العينة العينة فيها آجل يعني الآن هذا إنسان عنده تمر بيبيع تمر يبيع ويشتري في التمور جيد وعنده أنواع من التمور جيدة والرديئة فجئت له أنت بتمر رديء قلت له بادلني هذا لا يجوز هذا هذا محرم لكن لو أنك قلت اشتري مني هذا التمر فاشتراه ثم أخذت الدراهم ثم جئت واشتريت منه أي نوع تريده من التمر فهذا ليس من العين في شيء هذا لا إشكال فيه طيب يقول إذا كان هناك أكثر من مسجد في حي واحد حيث لو أذن أحدهما يسمعه كامل الحي يسقط الأذان عن البقية هو يسقط الأذان عن البقية إذا أذن مؤذن في البلد في البلد نعم البلد التي يؤذن فيها والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما نعم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عنهم تريث حتى ينظر هل يسمع أذان أو لا؟ فالبلد التي يؤذن فيها فإن ذلك يسقط المطالبة للجميع، ولكنه يبقى أن كل محل يجتمع فيه الناس للصلاة أنه يشرع فيه يشرع فيه الأذان يشرع فيه الأذان، لكنه لا يجب. يقول لو أراد جماعة اتباع السنة في تأخير صلاة العشاء هل يؤخرون الأذان؟ نعم يؤذن. ذكرنا. قلنا الأقرب أنهم يؤذنون إذا حضرت الصلاة وليس للوقت. فيؤخرون الأذان للحديث الذي ذكرنا. أبرد، أبرد. نعم. يقول هل ورد في صفة الأذان حي على خير العمل؟ لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقاً. لكن ورد عن بعض عن بعض السلف. ولا عبارة بذلك. يقول هل الرباء يدخل؟ هل الربى لا يدخل إلا في الأنواع الستة المذكورة في حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره يقول وإن كان يدخل فبماذا يجاب على دليل الصمعاني في السبل إذا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأشياء فدل على أنها مقصودة بذاتها وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا تبيع المكيلة بالمكيل إلى آخره هذا قول الظاهرية هذا قول الظاهرية و الفقهاء رحمهم الله من أئمة المذاهب ينظرون إلى العلل العلة التي من أجلها حرم هذا فعلة الربا ما هي نعم الكيل والطعم الكيل والوزن والطعم أو الاقتيات مثلا وما هي ما هي العلة فإذا عرفت العلة فإنها تعمم في كل الصور التي تشترك معها كما قيل قل في المراقى وقد تخصص وقد تعنم لأصلها لكنها لا تخرم هذا معنى كون العلة تعنم كل ما يوجد فيه العلة إذا قلنا مثلا الكيل والوزن مع ال الادخار مثلا فنقول كل ما يوجد فيه هذا فهو من الأشياء الربوية نعم وهكذا يقول كيف نوفق بين حديث إن بلالا يؤذن بليل وأنه لا يجوز الأذان قبل الوقت بلال لم يكن ليؤذن كما ذكرنا في الرواية الأخرى كان يؤذن من أجل إيقاظ النائم نعم ومن أجل من أراد أن يتسحر فلم يكن يؤذن للصلاة وبناء عليه لا يقال إن الأذان للصلاة يكون قبل الوقت فهذا ليس بأذان للصلاة يقول هل وردت لفظة حية نفس الشيء هل يجب أن ينظر إلى الأسفل إذا كان يصلي النافلة في السفر الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده وذلك أجمع للقلب لكن لو احتاج أن ينظر لأمر يتطلبه يدعوه إلى النظر نعم فلا أشكال يقول ما أصفت ما أصفت من أراد أن يصلي نفلا على راحلته أو من كان يمشي وهل يشترط له الوضو طبعا يشترط له الوضو الوضو ما يسقط أما الصفة فإنه إن كان على الراحلة جالس يكبر ويصلي ويركع ويسجد إيمان يقول ما صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. صلى حديث صحيح ذكرناه سابقا ما حكم رفع اليدين عند دعاء الإمام في خطبة الجمعة لا يشرع هذا بل تعرفون الإنكار الوارد فيه نعم سواء رفع الإمام أو رفع الخطيب لما قال الصحابة الذي كان يحرك يديه قل قبح الله هاتين اليدين والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فالخطيب يشير بأصبعه في الدعاء نعم ولكنه لا يرفع يديه ولا يحرك يديه أثناء الخطبة نعم هذا من الأداب المعروف على كل حال أما إذا استسقى فإنه يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية بياض إبطيه وإذا رفع للاستسقى فلا بأس أن يرفع المأموم أو المستمع للخطبة طيب هناك بعض المستقيمين إذا صلوا في رمضان في الحرمين الشريفين يقول فإذا جاءت ركعتي ركعتاني دعاء الختمة خرجوا من الحرم فهل هذا الفعل صحيح؟ على كل حال القنوت بهذه الطريقة في شفع لا أعلم له أصلا يقول في بعض المدارس نكتب بأقلام فلومستر على السبورة فيها مادة الكحول فهل يجوز ذلك؟ لا إشكال إن شاء الله في هذا وقوله تبارك وتعالى فاجتنبوه في الخمر هنا الـ الـ الـ هذا الأمر مطلق حذف فيه المقتضى يعني المقدر وقال اجتنبوه شربه ونحو ذلك والأصل أنه للعموم ولكن النظر في مثل هذه المسألة يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن ذلك يختص بما يتعاطى على وجه الإسكر الأكل أو الشرب أو إبر أو شم أو غير ذلك من الأساليب التي يسكر فيها الإنسان وما عدا هذا مما يستعمل في غيره ولو كان مسكرا فإنه لا يقال إنه يحرم و... وإلا الحقنا بالناس بمشقة عظيمة جدا يعني الآن أشياء كثيرة جدا أن نوقود السيارات يسكر أليس كذلك فهل نقول بنزين حرام؟ الأصباغ هذه اللي ترونها في المساجد وفي المادة اللي فيها تسكر أنا نقول ما تصبغ المساجد بها الأدوية ودخول هذا في الأدوية كثير نعم ما أشبه هذا يقول ما الدليل على أن ذان المنفرد يستحب فقط مع أن الحديث يعجب ربك من راعي غنم يؤذن الصلاة ويصلي مع أن الصلاة واجبة فهذا الحديث يعد صارفا مع أنه قرن هو ورد الترغيب فيه، ورد الترغيب فيه، لكن لم يرد الأمر، نعم، وإنما يؤخذ الوجوب من الأمر. ما حكم صلاة النافل على الدابة في الحضر لا يشرع، على قول الجمهور خلافا لمن قال بجوازه ولو حضرم لكنه قول شاذ. طيب، يقول ما حكم أي يؤذن الأذان الأول لصلاة الفجر؟ هذا سنة ما الحكمة من اختلاف العلماء اختلاف العلماء لاختلاف أفهامهم ولأن الأدلة تحتمل بكثير من الأحيان والخلاف لا شك أنه شر لكن هذا لا يعني ذم المختلفين إن كان ذلك قد وقع بالاجتهاد المعتبر لا بسبب اتباع الهوى ويحصل به بالدرجة الثانية خير وسعى كما قال ابن القاسم وكما قال عمر بن عبد العزيز غير هؤلاء ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا إنهم إن لم يختلفوا لم يكن سعى ومعنى ذلك أنه لو لم يجتهد ويقع بينهم اختلاف للاحق الحرج من جاء بعدهم ويحصل توسع من جهة أخرى وهي أن هؤلاء الأئمة والعلماء حينما تختلف أقوالهم ويأتي الإنسان المقلد ويسأل ويستفتي فيحصل مصالح للأمة بسبب هذا الاختلاف يعني هؤلاء لا يرون هذا وهؤلاء يرون هذا فمن الأمة من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا وتحصل أمور فمن لا يرى جوازه يتركه ومن يرى جوازه يفعله نعم فيحصل بذلك منافع لا تخفى لكن لا يكون السبب في الميل مع هذا أو هذا هو اتباع الهوى، اتباع الهوى، وأما ما ورد من أن اختلاف أمة رحمة فلا يصح. يقول ما حكم استقبال القبلة على الدابة؟ قلنا في التطوع لا يجب استقبال القبلة. يقول اقتراح ان يكون في اول احد من كل شهر كلمة قصيرة بعد صلاة العشاء عن اي موضوع من المواضيع الحادثة حسنا قلنا بعد بين الاذان والاقامة بس خلونا نخلص من طلب العلم بعد عمر طويل ان شاء الله يقول احبك احبك الله ما حكم تعليق ورقة مثلا في مسجد فيها دعاء خاص لشخص متوفى مثلا اللهم اغفر لي فلان ارحمه الى اخرى لا يحسن وضع هذا يفتح بابا على الناس نعم ويتتابع الناس عليه ثم ندخل في أمور من المحدثات والبدع وعلى كل حال ولم يكن السلف يفعلون شيئا من هذا وهم أحرص على الخير يقول نريد مراجع في التربية بحيث إنها تلقى على مجموعة من الأخوان وهذا الذي ينقصنا في التربية أنا أقول عليكم بالأسماء الحسنى وعليكم بالأعمال القلبية وهناك آداب وأشياء ممكن يستفاد كثيرا من مثل كتاب مختصر منهاج القاصدين أو تهذيب موعظة المؤمنين واشفاه ذلك يقول نحبك فأحبك الله هل يجوز لمن يقود السيارة يتنفى الحالة قيادته لا الجواب نعم في السفر التطوع في السفر يقول نرجو إعادة أخذ أراء الإخوة في إقامة دورة في العبادات ونرجو حثهم على الموافقة على ذلك حيث أن مثل هذه الدورة فرصة لنا قد لا تتوفر حثناهم ما حثناهم لكن ذكرنا لهم هذا من قبل فأبوا وهو موافق لهون في نفسي يقول حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قبة حمراء فكيف التوفيق بينه وبين حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر ليس هذا من هذا هذه قبة هذه خيمة نعم ونها النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر اللي أذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثر النمور أو مثل جلود السباع وما أشبه ذلك قيل لنجستها وقيل لأنه تزي من التزي بزي العجب نعم من الحمر فلا يحضرني الله أعلم يقول هل يؤ... على كل حال هذه ليست من المياثر الحمر هذه قبة حمراء خيمة يعني يقول هل يؤخذ من الرؤى حكم شرعي الجواب لا يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها مثل أذان فهذا يعتبر سنة تقريرية وليس من باب الرؤى يقول ما رأيكم بعلم الأنساب وهل له علاقة بالعلم الشرعي وهل يؤجر عليه وما الأولى ليس من العلوم الأساسية والمهمة وإنما هو من العلوم التي تكون فضله أو تكملية وإذا تعلمه الإنسان بقصد صحيح ليصل رحمه فيؤجر على هذا رجل صلى الصلاة المكتوبة في الحرم وبعد انتهاء الصلاة أحدث ثم صلى الصلاة على الميت غير وضوء لجهلي فماذا يترتب على هذا الفعل يستغفر الله ويتوب إليه يقول هل يوم برأسه فقط أم بسائر بدنه لا الأصل ببدنه أن ينحني ليس بالرأس فقط فإن عجز على الحناء بالبدن فإنه يكون بالرأس يقول ما المراد من قوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل في فضل التبكير للجمعة فسره الإمام أحمد رحمه الله غسل واغتسل يعني غسل تسبب في غسل غيره بمعنى جامع قبل صلاة الجمعة واغتسل هو وبعضهم يقول غسل واغتسل كل ذلك يرجع إليه غسل رأسه وغسل بدنه وقيل غير هذا يقول هل يجوز أن يكون الترديد بعد الفراغ من الأذان كامل ويسرده بعد ذلك كاملا لا في كل جملة تردد بعدها نعم. يقول ما حكم سرد الأذان بعد المؤذن كامل ذكرنا هذا في مسائل ما ذكرتها في الأذان مثل الآن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرار. هذه قاعدة أصولية معروفة طيب كل ما سمعنا مؤذن نردد ولا فقط الذي بجوارنا أو أول واحد طيب لو أننا سمعنا المؤذن بعد ما صلينا الفرض نحن لسنا بمدعوين إلى ذلك الأذان طيب لو سمعناه من المذياء طيب لو سمعناه مسجلا مسجل هل نردد وراه ولا ما نردد وراه هذه كلها مسائل يقول هل هناك دليل على عدم الجمع في صلاة العصر مع صلاة الجمعة في السفر لا أعلم دليلا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلا أنهم قالوا بأنه سلم لم يفعله لم ينقل عنه وأن وقت الجمعة غير وقت الظهر يقول هل هناك عمل محرم يتكرر يقول يقول يقول هناك عمل محرم يتكرر مني كل عام تقريبا ويخطر في قلبي أني منافق ومرائي أمام الناس وهذا العمل لا يعلمه إلا القليل نقول توب إلى الله عز وجل واستغفر لذنبك وأما قضية النفاق فهذا يأتيه الشيطان يقول أنت تعمل عمل محرم وأنت منافق ليس هذا النفاق النفاق أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان إذا جاءكم الشيطان وقال لكم هالكلام قل له أما الذي يؤنبه ضميره ويحزن لذنبه وما شهد ذلك هذا مؤمن وليس بمنافق وكثيرا ما يستزل الشيطان الناس في هذا تقول له طالما أن القضية بهذا الشكل إذ ليش تبدو منافق إذا بدل ما يقول توب يقول خلك خلك يسأل الله العافية حتى الطاعات الثانية يتركها كاشر الناس بالمعصية وجاهر فيضله بهذا يقول هل الأذان والإقامة واجبان على الجماعة المسافرة الأقرب عدم الوجوب لكنه يستحب يسن يقول ذكرت أنك لا تعلم دليلا خاصا في الوضوء للمؤذن استحبابا أو وجوبا من باب الفائدة جاء في مسند الإمام أحمد بسند ضعيف جدا حديث لا يؤذن إلا متوضى ولكنه ضعيف فلذلك أخذ الاستحباب من الأدلة العامة طيب حديث صحيح لا, لا أعلم دليلا صحيحا على هذا يقول جزاك الله خير يقول فهمت من كلامك أن الالتفات في الحي, في الحي على تيني يحتمل أن يكون بلو بلي العنق أو بالالتفات بالبدن مع ثبات القدمين وذلك حسب الحديث الموجود معنا في الكتاب فإن كان فهمي صحيح فلقد جاء عند أبي داود أو الترمذي في صفة أذان بلال أنه يلوي عنقه والحديث حسن فدل على صفته فهل فهمي ذكرت الحديث وليس اللي ذكرته ليس يلوي عنقه وإنما وإنما ذكر أنه يدور جيد يدور فإن صحت لفظة يلوي عنقه يلوي عنقه فيمكن أن يكون الدوران بالرأس يلوي عنقه تكون هذه موضحة لمعنى يدور لأن يدور تحتمل أنه يدور برأسه وتحتمل أن يدور ببدنه فإن صحت يلوي عنقه فيمكن أن تكون مفسرة لها والله أعلم جزاك الله خير يا أخي يقول السؤال الأخير يقول ما هي صفة إقامة أبي محذورة لا لا لا يحضرني لا, لا يحضرني العدد فيها إنما الأذان هو ورد في أذان بمحذورة أربعة في أوله ورد اثنتين في التكبير يعني تسعة عشر لفظة نعم ورد سبعة عشر أما الاقامة فلا تحضرني يمكن أراجع والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعليه الصحبة